يا برؤلي رايح على فين يا برؤلي وسفرت مني أكبري تجري إبلي وبحرية وبعدين رايح على تتكي كوي وانت بتوي بالبعد اليمار وتكوي والامر ضفات وانت بتكوي وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب قربت غريب وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب ما تقول يا ابو الرايح على فين ان طال الوقت عرام الركاب يجري كلامهم في سؤال He makes it من هنا لذلك العين عرفي طرحي حين على فيل على فيل على فيل